ليك قريه المرنم ورا فيها ففانكم فيها, ففسقوا فيها, ففسقوا فيها this is... وَكَمْ أَنَّ لَكُم مِّن قُرُونٍ مّبْدَ وَأَن din no main mm -hmm. manu one man no Omenka oh, بل ناب لا กองกําลัง we'll اللا <تصفيق> dang لوما o eu leo Mama. Um.